أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ومتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا